غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه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 أَمَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشْمَالِهِ فَيَقُولُ, فيقول يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَةِ وَلَمَدْرِ مَا يَا ما أغنَى أَنِّي مالِياً هَلَكَ أَنِّي سُلْطَانِياً خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم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 لا يأكلون إلا الخاطئون فلا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 رب العالمين ولو تقول علينا بعض لقاويل لأخذنا منه باليمين ثم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 وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعائج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا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 ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفاصل وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا انها لضرب نزعت للشوى تدعو من ادبر وتبع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين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 إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكة إيمانهم فإنهم, فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنبين نات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتديين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا ان خلقناهم مما يعلمون الله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 فَلَا أُقَسِّمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ أَلَّا أن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سناءا كأنهم, كأنهم <تصفيق> إلى نصب يوفضون خاشئة بصارهم ترهقهم ذلة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 وإني دعوت قومي ليله ونهارا فلم يسدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا أصابعهم في آن وَأَسْتَرْشَوْا فِي أَبْهُمْ وَأَصَرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَقْلَتُ لَهُمْ لَهُ إِصَارًا وَقُلْتُ سَاغْفِرُوا رَبَّكُمْ إن إنه كان غفارا يغسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتٍ قِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ من الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بصاطا لتسلكوا منها سملا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا, واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبْرًا وَمَكَرُوا مكرا كبارا وَقَالُوا لَا تَذَرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تذرن نا ودعوا ولا سواه ولا يهوت ويعوق ونسرى وقد ظلوا كثيرا ولا تزيد الضالين إلا ظلا مما الخطيئة تهم فأدخلوا النار فلم يجدوا لهم من دون الله أصالات الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك, يضلوا عبادك ولا إلا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل, ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله الحمد لله رب العالمين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 بسم الله الرحمن الرحيم ألوحيا إلي أن مستمعا فر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى أرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيننا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 انا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الى أن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري اشر نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك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 وَإِنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رشدا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لو عَلَى الطَّرِيقَةِ ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يؤرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَإِنَّهُ لَمَا طَامَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَذُو يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً آلَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً اولن لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل لا لن لكم ولا إني يجيرني من الله احد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوادون فسيعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عَدَدًا قُلْ لا تعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر ولا غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك بين يديه فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى, وأحصى كل شيء عددا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يا المزمل، أم إلا قليلا نصفه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 اتَّقِهِ هُوَ كِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّهْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إنا لدينا اذغصت وعذاب الإيمان يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتبون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفقر به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 والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآل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 و الله قرضا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا ما تقدموني خَيْرٍ من خير و ما خَيْرٍ تَجِدُوهُ من خير تجده تجده ان هو خيرا وأعظم أجرا الله هو خير و اعظم الله الرحمن الرحيم الله